فإن الإنسان في هذه الحياة معلق بين الحياة والموت بنفس يتردد مريضاً كان أم صحيحاً دانياً من الموت مشرفاً عليه معانياً له أو صحيحاً يتمدع بالصحة فيبدو على ظواهر الأسباب بعيداً عن مواقعة الموت والوقوع في هوت تفنى تلك الأشياء بمظاهرها وتبقى الحقائق وحدة فكل ما يعانيه المرء في الحياة لا يعد شيئاً في حقيقة الأمر عند النظر إلى النهاية التي يصير إليه والمنتهى الذي يسعى إليه يسعى إلى المنتهى به مر الليل وكر النهار لواطع في النهاية أمر الله رب العالمين لكي في المنتهى إلى ربه فريداً وحيداً كما خلقه الله رب العالمين إذا كانت الحياة مبذولة لله إذا كان المر ساعياً إلى الله إذا كان الإنسان حريصاً على مرضاة الله إذا كانت النزوات بعيداً والشهوات مضمح الله إذا كان الإنسان على ربه مقبلاً وعن الشهوات مدبرة ولهذا الدين باذلان فما يضره أن يموت ما يضره أن يموت ألا إنها البداية الحقيقية للحياة الحق بعد ذهاب الوهن وبعد فناء الخيال تلقى الحقيقة إن الإنسان معلق بين الحياة والموت بنفس يتردد والحياة في البدي وفي المنتهى بيد الله وحبه يقضي بما يشاء ويحكم ما يريد بيده الأمر يهب الحياة للأحياء ويسلبها متى يشاء يفعل ما يشاء وأحكم بما يريد